بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام في الزيمية رحمه الله والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى والبدى أنا معرفهمش طوائف موجودة كأنها قبائل أو فاسع يمشي في الإسلام يقول أنح ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطأ وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر ويصعد أحدهم في الهواء ويحدث ويحدثهم بأمور غائبة ويبقي الدفة الذي يغني لهم به يمشي في الهواء يخليهم الألات الموسيقية في الهواء كده يتحرك دول بخشب الفيادسية المحسن وهاب طون بالتركية بس الفرق التي كانت من أهل الشرك في تار قبل إسلامهم والله أعلم من منها فرق ليست المسلمة يقول يبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له ويطوف الإماء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله كبايه بتعدي بتلف لوحدها. ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيه ويأتيهم بألوان مختلفة وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة بمعنى أنه ما يلزمش من ولود خوارق العادات أن يكون هؤلاء كأن تكون أن يكونوا صالحين ولا أنها كرامات يقول أما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بل دعوا الشيوخ الغائدين واستغاثوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية في نصيب بحسب ما فيهم مما يرد الشيطان ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجيج مع الخجاج من غير أن يحرم إذا هذا الميقات ولا يلتب مزدريفة ولا توف طوف الافاضه ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به فإن مثل هذا الحد ليس, بمش... ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا ما كانش حد منهم يذهب إليه إلى عرفة حتى ولو أحرموا ولو طافوا لم يكن أحد من السلف تحملهم الشياطين إلى الحج. وهذا الكلام مهم جدا لأن شيخ الإسلام المتامية رحمه الله في موطن جعل الكثيرين من الناس يقولون بجواز الاستعامة بالجن بناء على ذلك وكلامه ليس صريحا في هذا هذا الأمر لو أنه حملته الشياطين وأحرم في الطريق أيصح ذلك؟ لم يفعله السلف ولا يجوز أن تحمله الشياطين ولن يفعله ذلك فمسألة الاستعانة بالجن في المباحات أو المستحبات لا يجوز طلب الاستعانة من الجن قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فهذا أمر الله للمؤمنين أن يستعينوا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعين بالله فالمباحات لو أن الجن فعلها دون طلب صح لما أن ننتفع بها هذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام في المواطن الأخرى وإلا فهنا يعني يجعل هذا من أحوال الشياطين ولو كان ولو حملوه إلى الماكن المقدسة ولو حملوه إلى الكعبة ليصلي هناك لأن هذا ليس مما وقع على ولا للتبين ولا لأحد من الأنبياء يمكن أن يفعلوا ذلك مما التلبيس على المشي من غير طلب منا فانتفعنا به جاز لكن نطلبه نحن نستفهمه عن الغيبيات ونستقدره لا يلوث يقول لهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا فإنهم أجل قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال هل كذبتموني قالوا أنت لم تحج كما حج الناس أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للهجاج وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء فعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذان هما الأصلاب عبادة الله وحده بشدة أن لا إله إلا الله عبادته بما شرع بشدة أن محمد رسول الله يقول وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعابة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما تأله القلوب تتأله تتعبد له والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله كيف يطاع الرسل يطاع الرسل لأنهم أمروا بثبت لأنهم أمروا بطاعة الله لأن أوامرهم ليست من قبل أنفسهم وما امروا به لامر انفسهم أو للدنيا لم تجب طاعتهم فيه حيث قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم لكن ما الزموا به الناس فهو الدين لا شك في ذلك هو المبلغ عن الله وكل من أمر الله عز وجل بطاعته كالوالدين مثلا أو ولاة الأمور فإن طاعتهم إنما تجب لأن الله أمر بذلك وإذا أمروا بطاعة الله فإذا أمروا بمعصية الله لم يكن لهم سمن ورطاعة يقول والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والرسول صلى الله عليه وسلم وعصطه بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه اما في اجابه الدعاء وكشف البلاء والهدايه والاغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم وهو سبحانه قادر على انزال النعم وازاله الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده. يبقى وساطة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله وبين الخلق في ماذا؟ في إبلاغ الشرع. لا في أن يعبد الرسول ليوصل إلى الله. لا في جلب النفع ودفع الضر وإجابة الدعاء. لا في الهداية والاغناء يقول: من هو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة البر والسقم. من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم والأسباب التي بها يحصل ذلك هو الذي خلقها ويسرها يعني يحصل لهم إزالة الضر بسبب بسبب دعوة أو بسبب دواء يؤخذ الله الذي خلق هذه الأسباب فهو مسبب الأسباب وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم بل يسمع ضريج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ولا يبرمه إلحاه الملحين بل يحب الإلحاة في الدعاء. يقول ولا يبرمه إلحاه الملحين بل يحب الإلحاة في الدعاء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كان الله يأمره أن يجيبهم. كما قال تعالى يسألونك عن الاهله قل هي مرافيت للناس والحج وقال تعالى ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى غير ذلك من مسائلهم فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى العام فلم يقل سبحانه فقل بل قال فاني قريب اجيب دعوه الداع فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون اصواتهم بالذكر والدعاء فقال ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصنا ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذين تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى صلاة فلا يبث قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولا عن يساره أو تحت قدمه هذا الحد ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولكن عن يساره أو تحت قدمه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وهذا الحديث الصحيح من غير وجل وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته نفي الحلول والاتحاد نفي أن يحل الله بالمخلوقات أو تحل المخلوقات فيه هو بائن من خلقه منفصل عنهم وجود الله غير وجود الخلق هو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش عشان يقول العرش حامل أهل البدع يقولون لأهل السنة العرش حامل أم محمول فالسنحون هو محمول بقدرة الله وليس أن الله مفتقر إلى العرش وبعد هو أصلا تصور إن لابد أن يكون هناك إيه؟ يعني حمل لهذا لم على الجاذبية ونعلى ذلك أحنا لم نثبت كيفية معينة لاستواء الله على عرشه وعلوه على عرشه وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع المصير ونقول هو فوق العرش كما شاء وكيف شاء العرش محمول بخدوة الله يبسق عن جماله ممكن يخرج المنديل ويبزق في المنديل في ثيابه اما اذا كان في المسجد فلا يلوزه تحت قدمه خارج المسجد يلوز تحت قدمه بيصفة. يقول وقد جعل الله تعالى العالم طبقات ولم يجعل اعلاه مفتقرا إلى أسفله فالسماوات لا تستقر إلى الهواء والهواء لا يستقر إلى الأرض فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يستقر إلى شيء بحمل أو غير حمل بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد أو بحمل أو غير حمل بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله وسلم قولا وعملا فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد فالتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون التوحيد القولي قول القلب واللسان اللي هو الأمر العلمي الخبري الاعتقادي. توحيد العملي تبرؤ من الشرك وأهله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد فعل العبد العبد يعبد الله ولا يعبد غيره يقول ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السرتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف هذا فيه نظر في ركعتي الطواف هذه لم تثبت إنما في ركعتي الفجر أظنها سبق قلم أو في بعض النسخ وكان يقرأ أيضا في ركعتي الفجر قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما اوتي موسى وإيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي الرقعة بقوله تعالى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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسلاق إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية إلى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملي فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتين الآيتين والله سبحانه وتعالى أعلم فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اجتمل عليه من المقصر المهمة والقواعد النافعة لهذا هذا الباب مع الاختصار فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بولوه الدلالات من أهم الأمور ينفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد والله أعلم انتهت رسالة الشيخ الإسلام الثانية الفتوى المصرية في التوصل الله الفتوى المذكورة الشيخ محمد عبده مع الاختلاف معه في كثير من المسائل في مسائل على والعمل والفتاوى المختلفة لكن في هذا المقام كان الكلام واضحا وجليا في موافقة ما ذكره الشيخ الإسلام الثانية في أمر التوسل وغيره فأحببنا أن نضيفها إقامة للخجة على من يرون أنهم لابد أن يرجعوا إلى الشيخ محمد عبد وأنثاله ممن نشأوا فيه أو, أو تولوا من الشيخة, الشيخة الأزهار فأحببنا أن نقول أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام المثالية لم ينفرد به ما أولو التعليقات على بعض ما ذكر في هذه الفتوى والله وعلى وعلى قول كل هذا وصدق <تصفيق> الله يقول <تصفيق> الله